الحمد لله الحمد لله العلي الكبير السميع البصير خلق الإنسان فسواه وعدله بأي صورة ما شاء ركبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في علاه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى اصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله يقول تعالى عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه وانك لعلى خلق عظيم وقال لنا وقال لنا نحن المسلمين لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فما اجدرنا ان نتخلق باخلاق الانبياء حسن الخلق صفه الرسل والصديقين ان ابن ادم له خلق وخلق فالخلق صورته الظاهره والخلق صورته الباطنه فهو مركب من جسد وروح قال تعالى اني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فنبه سبحانه أن الجسد منسوب إلى الطين والروح منسوب إليه سبحانه وتعالى الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة من غير فكر ولا روية فإن كانت الأفعال جميلة فإن كانت الأفعال جميلة سميت خلقا حسنا وان كانت قبيحه سميت خلقا سيئا يستطيع الانسان ان يغير من اخلاقه بالصبر والمصابره انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله فيستطيع فيستطيع المسلم الامساك بعنان نفسه فقد قال تعالى عن عباده المؤمنين والكاظمين الغيظ ولم يقل والفاقدين الغيظ والخلق يحصل بالطبع فيطبع الانسان نفسه ويجبلها على الصفات الجليله ويحصل كذلك بالاكتساب فان الاخلاق المحموده للعاده اثرا فيها وتحصل الاخلاق الحسنه بالمخالطه والمجالسه مجالسه اهل الخير قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل ايها المسلم لقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث على الخلق الحسن والوصيه به ما يدفع كل ذي دين قوي من عقل سليم الى التخلق به والمنافسه في طمعا في فوائده وانتظارا لكريم عوائده في الدنيا والاخره في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من خياركم احسنكم خلقا وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامه من خلق حسن وان الله يبغض الفاحش البذي لقد جاء دين الاسلام الحنيف بامثال الاخلاق واتم السجايا واكرمها جاء بها متمثله في اخلاقي في اخلاق واداب وافعال واوامر وترك نواهي ذي الخلق الكامل والأدب الرفيع محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه وهذبه فأحسن تهذيبه قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم وقد فسرت ذلك الخلق زوجه عائشة رضي الله عنها فقالت كان خلقه القرآن رواه مسلم سبحانه ومعنى ذلك انه كان متادبا باداب القران الكريم متمثلا اوامره مجتنبا النواهي قالت عنه زوجته الاولى رفيقه دربه خديجه رضي الله عنها وارضاها لما جاء يرجف اول ما راى جبريل فقال اني قد خفت على نفسي قالت له عن نفسه كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لا تقري الضيف وتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر انك مال الخلق وجماعه ان يرتسم المؤمن في جميع امور تعاليمه في جميع اموره تعاليمه فيمشي معها حيث مشت ويقف حيث وقفت فهذا الخلق اساسه الاستقامه المطلوبه وقطب رحل الاسلام فلا دين لمن لا خلق له ولا خلق لمن لا دين له حسن الخلق ينحصر في فعل المرء ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه قال بعض السلف هو فعل الفرائض والفضائل واجتناب منكرات الاخلاق والرذائل عباد الله ما سادت امتنا الاسلاميه سلفا وما رفعت وما رفعت لواء الاسلام عاليا خفاقا ولم تد لها سلطان ولا قبلت لها دعوه بطواعيه ورضا الا بتمسكها باخلاقها الاسلاميه اخلاق نبيها صلى الله عليه وسلم واداب دينها لقد كانوا صادقين غير كاذبين في تعاملهم عادلين غير ظالمين في ولايتهم يحكمون بالاسلام لا باهوائهم وبمقابل ذلك ما هد عرش وما ازيل من سلطان وما فرق من مجتمع وما تجرئ على امر ذي بال الا بضياع تلك المثل والاخلاق الاسلاميه ضياعها من نفوس اصحابها وانغماسهم في الشر والفساد قال الله واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ولذلك تتعالى صيحات العقلاء في المجتمعات اجمع بالمنادات باصلاح الاوضاع الاخلاقيه بعد فسادها وتقويضها واضمحلالها ينادي اولئك بالرجوع الى المثل والمبادئ القيمه ويحذرون من الانحدار في الهاويه كما نادى المنادون كما نادى المنادون وينادون الان في امريكا مهددين بسقوطها حيث ان شبابها منغمس في الشهوات مرتكس في الرذيله لا يتحمل مسؤوليه ولا يعرف الجديه هكذا قالوا وفي اوساط الدول الغربيه الاخرى كذلك وقبل ذلك نادى المنادون في الاتحاد المتفكك فلم تجد نداءاتهم فلم تجد نداءاتهم آذانا صاغيه فلم يلبث ان تداعت اركانه وهوت دعائمه وبمقابل ذلك نجد في تلك المجتمعات الغربيه الكافره مناداتا ورجوعا الى بعض الاخلاق الحسنه وترك ذا وترك تلك الاعمال السيئه لعلهم ان يعودوا الى مجدهم ان استقرار الاخلاق في المجتمع مدعاه الى ترابطه وتآزره وتماسكه ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم ان معامله الناس بحسن الخلق وعدم الترفع عليهم يفتح القلب على مصراعي يفتح القلب على مصراعي لذلك الرجل جمل خلق ويقبلون منه كلامه بل حتى عتابه حينما تفشو في المجتمع المحبه والود والنصيحه يحب الرجل لاخيه ما يحب لنفسه ويحفظ حقوقه حين ذلك تقوى الاواصر وتتقوى الروابط من حسن الخلق بر الوالدين وصيله الارحام والتودد اليهم بوسائل الاكرام والاحترام حينما يوجد ذلك فانه يودع في قلوبهم محبته والثناء عليه والدعاء له والرضى عنه ورضا الله اكبر حينما يتذكر المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق ويتذكر قوله صلى الله عليه وسلم وابتسامتك في وجه اخيك صدقه فيطبقه على نفسه يقتدي به غيره حين ذلك تصفو القلوب ترتاح الضمائر يعلو البشر محيى الوجوه فتتقارب الافئده وتنزاح عنها غشاوة البغض والضغينة والاحقاد حينما يرحل حينما يرحل المراء والكذب وتحل الصدق ويحل الصدق والصراحه استجابه لقوله صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقه وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحه وببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه حين يصير ذلك تحل الثقه بين الناس وتصفو معاملاتهم وترتاح قضاتهم ان التواضع من اعالي الاخلاق ان التواضع من اعالي الاخلاق وما تواضع احد لله الا رفعه اذا وجد التواضع تناسى الناس تناسى الناس انفسهم وطنوها على تحمل الاذى من الجاهلين وحل العفو وكثر العافون عن الناس واذا وجد الحلم وكظم الغيظ قلت العداوات وقلت العداوات والبغضاء وكثر الصفح الجميل عباد الله بهذه الاخلاق وغيرها كثير يستطيع المؤمن ان ينال اسنى المراتب واعلىها فقد قال صلى الله عليه وسلم ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه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 اولئك هم المؤمنون حقا وقال سبحانه في سوره المؤمنين في سوره المؤمنون قد افلح المؤمنون الى قوله اولئك هم وارثون وقال في اخر سوره الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا الى اخر السوره كذلك في سوره ال عمران عند ذكر صفات المتقين فمن اشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الايات فوجود جميع هذه الصفات علامه حسن الخلق وفقد جميعها علامه سوء الخلق ووجود بعضها دون البعض يدل على بعض حسن الخلق فليشغل نفسه بحفظ ما وجده وتحصيل ما فقده اللهم اهدنا الى احسن الاخلاق لا يهدي الى احسنها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ العفو خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين هذه جماع الاخلاق بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات وذكر الحكيم اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله الكبير المتعال اعوذ به من سيئ الاقوال وفاحش الاعمال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وبارك عليه وعلى الصحبه وعلى ال وعلى كل من تخلق بخلقه واهتدى بهديه وسلم تسلما كثيرا اما بعد عباد الله اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم انما بعث ليتمم مكارم الاخلاق فانه كان في مقابل ذلك ليس بالفاحش ولا المتفحش ولا البذي دعى الى اعطر السجايا واكرم الاخلاق ونهى عن أش... ونهى اشد النهي عن رديء الاخلاق وساقطها وفاحشها وبذيئها والقران هو الذي والقران الذي هو خلقه صلى الله عليه وسلم كما امر بمكارم الاخلاق العاليه والشمم الكريمه فقد حذر ونهى وزجر عن الاخلاق الذميمه والصفات السافله يقول سبحانه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وفصل في كثير من الايات عن بعض الصفات فقال يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس اسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون نهى عن الغيبه نهى عن سوء الظن نهى عن التجسس كل ذلك في سوره الحجرات حتى ان بعضهم يسميها بسوره الاخلاق والاداب عباد الله لو عددنا محاسن الاخلاق وكرائمها لطال المقام وكذلك مساوي وكذلك مساويها ولكن نبهنا الله ورسوله وجمع لنا ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله فاسمع البر روح حسن الخلق والاثم الاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس وفي الحديث الاخر تصديق لذلك ان الصدقه مانينه والكذب ريبه فالصدق الذي هو من مكارم الاخلاق يتميز عن الكذب بسكون القلب اليه ومعرفته وبنفوره عن الكذب وانكاره كما قال الربيع بن خوتين ان للحديث نورا كنور النهار فيعرف به وليكذب ظلمة كظلمه الليل ينكره وهذه المعرفه وهذا الادراك لا تحصل الا لمن تجافى لا يحصل كمالها الا لمن تجافى عن سيئ الاخلاق وتحلى بكريمها ان على المسلم ان يكون بمنئا عن تلك الاخلاق السافله الذميمه التي لا يمكن ولا يجوز ان يرتكبها متادب بالاداب الاسلاميه ومتخلق بخلق سيد المرسلين واسوء الاخلاق واحطها وشرها وارذلها انتهاك حرمات الله واضاعه حقوقه فمن ينتهك حرمات الله فقد انتهك حرمه خلقه حرمه قدره انتهك حرمه نفسه وعرضها لعذاب الله لم يكرمها والذل قبل ذلك في الدنيا والهوان والصغار وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٌ إننا نجد في الناس من لا نعرفه فتحبه قلوبنا وترتاح إليه ضمائرنا لأنه تخلق بأخلاق النبوة مع ربه والناس ونجد آخرين لا نعرفهم تنقبض قلوبنا منهم تنكرهم لماذا؟ لأنهم تنكرهم انتهكوا اخلاقا امروا بها مع ربهم ومع خلقه والله سبحانه وتعالى حينما يحب يضع القبول في الارض لمن يحبه وحينما يبغض يضع السخط والبغضه في الارض لمن لا يحب فاتقوا الله عباد الله تخلقوا بالاخلاق الفاضله مع ربكم ومع الناس تحترم في الدنيا وتجزون في الاخره الجزاء الاوفى اللهم كما حسنت خلقنا فكما حسنت خلقنا فحسن اخلاقنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم صلي وسلم وزد وبارك على صاحب الخلق الحسن محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه وموالاه اللهم يا حي يا قيوم احشرنا في زمرته وسقنا من حوضه وانلنا شفاعته واجمعنا به في دار كرامتك يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من سيئ الاخلاق والاسقام والادواء يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اذل الشرك والمشركين والمنافقين اللهم خذوا من خذل الدين اللهم خذوا من خذل الدين اللهم خذوا من خذل الدين اللهم ابرم لهذه الامه امر رشيدا يعز فيه اهل الطاعه ويهدى او يذل فيه اهل المعصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم يا حي يا قيوم اهدِ ولاةنا وولاة امور المسلمين عامه لما تحبه وترضاه اللهم اجعلهم محكمين لشريعتك حاكمين بها يا ذا الجلال والاكرام اللهم كل المسلمين المضطهدين في كل مكان ارفع الظلم عنهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انت مولاهم والكافرين لا مولى لهم اللهم تولهم بحفظك ورعايتك ونصرك اللهم يا حي يا قيوم اتهم نصرهم الذي وعدتهم ومكن لهم دينهم الذي ارتضيته لهم يا ذا الجلال والاكرام ربنا قل الناصر وعز الكافر والفاجر وقل الامر اللهم انت الملتجا اللهم انتصر لنا وبدل ذلنا ذل عز اظهر دينك يا رب العالمين يا حي يا قيوم انتصر لاخواننا في فلسطين وفي الشام وفي كل مكان اللهم يا حي يا قيوم اطفي نار المجوس اللهم اطفي نار المجوس اللهم اطفي نار, نار المجوس اللهم انصر دينك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 وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ